الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذه بعض الآيات التي نرقي بها ونقرأها على بعض المرضى الذين يشكون من أعراض السحر خاصة ويشتكون أنهم لا يتأثرون بآيات الرقية المعروفة ولأننا نعلم أن القرآن كله شفاء وباختيارنا لبعض الآيات التي بإذن الله وبقراءتها تتجلى نوع الإصابة من أنواع السحر كأن يكون سحرا متعلقا بالنجوم أو الكواكب فهناك أسحار تتم مثلا باكتمار القمر أو بزيادته أو نقصانه وهناك أسحار تتم بأسماء كواكب ونجوم وهكذا واختيارنا لهذه الآيات يؤثر بإذن الله تأثيرا كثيرا وواضحا وملموسا على المسحور بهذا النوع من السحر فإلى قراءة هذه الآيات والاستماع إليها أسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لكل مريض من كل داء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون إن ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استرع على العرش يغش الليل النهار يطلبه حفيثا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره و الشمس والقمر والنجوم لَهُ بأمره على له الخلق والأمر تبارك الله رَبُّ تبارك وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ القمًا نجوم بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تميد بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَشُعَبًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَىٰ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ وَبِالنَّجْمِ هُمْ, يهتدون وبالنجم هم يهتدون أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهر الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً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 Bismillahirrahmanirrahim. Wan <Sessizlik> Bismillahi r-Rahmani quran bayan الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسدان والنجم والشجر يسدان فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع النجوم، بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم اللو تعلمون عظيم. فإذا النجوم, فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم طمست. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كؤرت، وإذا النجوم كذعت. إذا الشمس كُوِّرت وإذن نجوم كدرت وإذن نجوم كدرت وإذن نجوم كدرت وإذن كدرت, كدرت بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب, النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري كأنها كوكب دوري، كأنها كوكب دوري، كأنها كوكب, دري. كأنها كوكب دري. من شجرة مباركة. زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم إنا زين السماوات الدنيا بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب بزينة الكواكب وكذلك نري إبراهيم ملكو السماوات والأرض وليكن من المؤمنين.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 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إني رأيت أحد عشر كوكبا إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت إني رأيت أحد عشر كوكباً أحد عشر كوكباً أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لساجدين قال بني لا تقص رؤياك على إخوتك فاكذولك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين بسم الله الرحمن الرحيم إِذَا السماء فطرت واذا الكواكب تفتت واذا الكواكب تثرت واذا الكواكب وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ أينما تكونوا يدرك الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة ولو كنتم في بروج في بروج في بروج ولو كنتم في بروج مشيدة وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا وَجَعَلْنَا لَهَا آلَاءَ لِلنَّاظِرِينَ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, بروجا, بروجا, بروجا ولقد جعلنا في السماوات بروجا وزيناها للناضرين وزيناها للناضرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemaizat el boroj. Ve şemaizat el boroj. Ve şemaizat el boroj. Ve ve ve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 يأتي بالشمس من المشرق، يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المأرب، فبهت الذي كفر الله لا يهذل قوم الظالين، والذي جعل الشمس ضياء، والقمر نورا، وقدره منازل. هو جَعَلَ جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله لا يقولون الله فأنا يؤفكون ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر والشمس والقمر وَمِنْ آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر وسجدوا لله وأشهد أن لا إله إلا الذي خلقهن إلكم إياه تعبدون إني وجدتُم رأت تملكهم إني وجدتُم رأت تملكهم وأوتيت من كل شيء وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدَتْهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري واستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه ما نازل، والقمر قدرناه ما نازل، والقمر قدرناه ما نازل حتى عاد كالعرجون القديم. لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وكل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم قبةِ الساعة وَ القمر وَ القمر وَ شق القمر وَإر آتَ يارض وَقولوا صحر مستَمِر وَقولوا وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْرَارُ الْحُرُمُ فَقُتِلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمْ وَخُضُونَ وَحَصُرُونَ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ كُلَّ مَرْصَدٍ كُلَّ مَرْصَدٍ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع مقاعد للسمع فمن يجتمع الان يجد له شهابا الرصدا يجد له شهابا الرصدا شهابا إِلَّا شهابا الرصدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه إلا من ارتضى من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا ومن خلفه رصدا رصدا, رصدا, رصدا إِذَا وَشَيْتُمْ نَعْسًا مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَلْيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِم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 واصبح فؤاد امي مسافرا ان كادت لا تبدي به لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب, وقب, شر غاسق وقب, وقب ومن شر غاسق إذا وقب إذا وقب إذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب في العقد ومن شر نفاثات في وقد ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر حاسد اذا حسد اللهم يا من خلقت السماوات السبع ومن فيهن وزينت السماء بالنجوم وجعلت النجوم للشياطين رجوما اللهم يا من خلقت الشمس والقمر والنجوم والكواكب اللهم يا رب الشمس والقمر والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وزحل اللهم أبطل كل سحر وعقد ورب كتب فيه السحرة أسماء الكواكب والنجوم اللهم أبطل كل ما كتبوه في أسحارهم بأسماء البروج من دلو وحوت وحمل وثور وجوزاء وسرطان وأسد وسنبله وعقرب وميزان وقوس وجد اللهم اقتل كل ما صنعوا من أسحار التهيج والبغضة والعطف والمحبة والعقد والرب والمرض والقتل والتجرية والإخلاء والفراق والسعادة والكراهيه اللهم اقتل كل ما كتبوه اللهم ابطل كل ما كتبوه في جداول بأرقام أو حروف أو رموز اللهم ابطل ما كتب السحرة فيه بأسماء القمر والكواكب اللهم ابطل ما كتبوه فيه بأسماء القمر معكوسه وما كتبوه بيسراهم اللهم ابطل كل سحر دعوا فيه الكواكب من دونك وسجدوا لها وصاموا لها واستغاثوا بها وطلبوا منها لتحقيق مآربهم وغاياتهم اللهم اطل ما قاموا به من صلوات وصيام ودعوات لملوك الجان ولروحانيات الكواكب كما توهموا وببخوراتهم التي أشعلوا لجلب خير أو صنع شر اللهم اطل ما بخروا به دبر صلواتهم وانتهاء أعمالهم من كافور أو زعفران أو عود أو مسك أو لبان أو غير ذلك يسترضون به الشيطان اللهم اطل ما ربطوا به الناس اللهم أبطل ما ربطوا به الناس بكوكب لا يظهر إلا بعد سنين طويلة اللهم أبطل ما عقدوا ونفثوا وبخروا وكتبوا ووكلوا به العفاريت الطيارة ليحملوا سحر الناس في السماء اللهم أبطل أسحارهم إن كانت في يوم سبت صنعوا أو يوم أحد أو يوم إثنين أو يوم ثلاثا أو يوم أربعا أو يوم خميس أو يوم جمعة اللهم اطل ما صنعه في ليل أو نهار اللهم اطل ما صنعه عند إشراق أو غروب اللهم اطل ما صنعه في وقت سحار. اللهم اطل ما صنعه في أول الشهر أو آخره أو عند اكتمال القمر ليلة البدر اللهم اهلك مردة الكواكب وسحر الكواكب، ورصد الكواكب، اللهم احرق كل سحر مرتبط بالكواكب والنجوم، اللهم اصعى كل عفريت ومارد ارتفع بسحر الناس، وحرس أسحار المحروسين من الإبطال يا حي يا قيوم، اللهم اشف عبدك وأمتك من كل سحر أينما كان وكيفما كان اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف كتبه اللهم ابطل كل سحر من شمس المعارف صنعه اللهم ابطل كل سحر من كتب الطيخين والبونين قلته اللهم ابطل كل سحر من سحر العرب والعجم والجنيا قوي يا متين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم